رحمه الله رحمه العالمين سمى النار ما سمى الناس ليه في نمشنك وعلى آمن يا صحبه الله قائلنا برحيم الوقت الحديث الثالث للعشرون قلنا بمعبة الحالق رضي الله عنه وَأَلَى بَعَلَى يَسُولِ اللَّهِ اِسْتَقُمْ قَقْتُرْهِ قَقْتُرْهِ وَأُشْعَةُ وَمِنْهُمْ نعم نعم اسماركم شيخ نعم وَالْحَمْدِلِلَّهِ وَتَمْلَى يَسْمِ اللَّهِ وَتُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ تُبَيْرِ وَالْحَمْدُ تُمَعْدَى مِنْ تَوْلَى الْأَرْضِ وَالسَّلَاةُ كُونَ السادات الديرال واستبره ويا انا قلت لك يا كابتن كل الناس يا ابو بكر انا قلت له انا رايح المصلى اول اتقول استرى بتاك في الشيء الطريق ده تخلي عنك ووصل الايمان ووصل الايمان بالصدق كما قال تعالى طب كان الله لي رؤي ان نحن نقول يحكمون ولا هو وظهرت الصلاه رؤي ومشاطر الإيمان فقط ومشاطر من شروطه وإن فيه على التوحيد لا ترك الشيط ولا الشيط النجاسة فقال صلى الله عليه وسلم لا يحد بعد العالم إن لا يكون الأيرة يا ولا أنا إن لا أيشرو بقوة نشرأة naszym أسفلُرَّا Jenny Though إذا كان المعنى إذا كان اللعظةمن لماذا أهيًا فإذا الوهم لأع GPU الأماكن أنا شيخ قالوا ذي airlsل أعضوه سي مفرح. يرجح التفسير ان هو التنميل و في بدل الطهور الجغرافيه ان وجوده و ان هو برنامج لا له اصباغ الوضوء والشتر هو الشراب والشراب يجوز وان لم يكن مسكبا مشاوات صلاه الظهر تمام يا ابي الحديد فتقول الصلاه تقوم ده الرسول ده تصلي ولا المسلمين وعلى هديه الخد حمله تغييرنا على الوجود تقول يا ابو تصرف ال 110 ادي ده 2 e qe rrezikon te fat eshte te ket po vet te transformo po benhet apo ho eshte me me ne dhe te fat te mirënia këtë legjë të thelbëshëm e të vërtetë e shkurtë e sugur dhe fshirja e para لذني ويشرق وكذلك الوجوه ومعنى الوجوه بتحقق حال التعالي من الانف وكذلك الصعود الوجوه والصعود ادخال التعالي من غير الانف ان عن طريق الالف عن طريق الحمد او أكبر. فترغمه يقلقه انساءل والبنفرشي هتقوم بالبنى البنى النتي تصدق الجسد قاموا الحمد ببنى فسبحان الله هنا فقالوا اي موتنى اي موتنى اي موتنى الميزان وميزاني وهو الميزان المعرض الذي استعمله الكاتب في وجه الدعاه وجه الذهب ما له كيفة كيفة في الله اكيال التي تتمذهب قلنا وكيف كان كيف تكون الحسنات تخرج في شيء ثاني وبيع القدير ان هذه الالفكار تجلبه që do të menjëherë ndaj te jua فقلنا بأنه بإذنك إذنك الأعمال الذي يشده لكي هذا حتى وقت السنبهات فهذه الأنصار قال الحمد لله تبني القدر لأنه فيه التناع على ما زاله وحق وسبحان الله إن حق تقتبأني على زنده وطنبه بشكل مرمو كلمة ثاني ففيها ثاني على البسان فكيدة ثاني زميدان حالي ثاني إلى رحم سبحان الله وحدي سبحان الله وعلم فهنا لا يمكنه على من يحد فالتشريع وتنزيل الطق عن كل نفسه تحليل والصعود الكتب يقولون ان تنبئ تكتل لا يكون قد تجاوزوا ان تسير تحولنا لا احد منهم سنرى منها ما بين الصدق والطمع الخطر لا حرج وذكر نيئ قومه استراتيجي والنوع الجلد والنور الهادي والنور الهدايه والنور الالهيه والنور يوم القيامه وشان المحراج اداره العمل وهذه التوجهات كانه ان نور التدوق وعكشها ظنة كم وظنة في الورج المفاق الصماء من عجره على عيزة وعيزة في كمبه قولوا الصدقة في فرحة قولوا عنوى النبي اي ان الصداقة نبيلا على ايمان <تصفيق> فالتالي فعله نهو ستشفى الجانب فما يوضي شح نسيب تتصدق يعني حضاعة الهدف فلا يوضيه كبه في التنفيه إلا الهدف فلا تسمع نسيب التنفيه لتخلئ لأسيئ على المهد فإن الله ضربنا أي الصبر على الطرحة ولا يشكك على المص وحن المعاصم ولم تعد اليات الكل وعلى اقدار الله كتبت ترى يدعوك فصوله غايه الامر يدل على ديه يقود يدل على هوت الايمان له نور صورتي Can هذا يسبر الصبر في أنه ديال الصبر بالنوح يكاؤ عند الله عجز وعلا بغير اكتاب و elevه جنة وعلا الفقول هو السابر böyle الشعب خبوةjalو عكت Luằngحب أي عملăng نوعان كική محجة للإنسان ماذا كان بمعين بالأناسي من الأولى من الناسي فهنا أعلى مصير من ذلك ها؟ لا تشكيش الأخضار فهنا من الأولى من السنة فالجنواتي على الأقل فالجنواتي حتى سنواتي على موجة للناسة الناس فإنما حتى سنعليه كذا أعرض عنه ولا رو كان دينها هو التقي قال هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم حديثه رواه مسلم قال ان الله عز وجل ثبت من يا بعدي اخر قال الذين يظنون حتى لا يخلد يعملون بما يورادون ويردون حتى لا يخلد هو يقوم العمل به اي الراغبون في الامه يقول كل شيء ان تبدا المشروع او تقوم واقومه معناه ان الناس لا يعطينه ايام يعني ايه وجعل الله البلد خضرا في كشني ولا مس تسلمني دي رساله من جيل الطلاب العادي وانجناب المعاصف وتقييم على غض او بيع على ان الا شروط والاداء برضه شيء ان تلك هذه دي غير بالضبط فجاءت جوه سدراتكم والله قلت ان ترسلوا فهي السراء المنارس أولاً بأنه خارجه سواء كان الضراء رحيم الكلب من من جمس الشيخ الأكثر الأكبر على المنصود به الطهارة الصغراء فهي ذلك لأنه خارجه التحديث والتستيح وعيضاً مخيابينه مارزا إقفاء الإسلام ونظر من الأعمال وكوله يجمع العلاء ومدع الميادين الضفة الوضع القلامة ثلاثة وظل من نفسها وإن فلان ونفقه لحد الأمام أكينا بها وكذابنا رابعون طابل الصلاة فيه وعنى عمور في الجنة الطالب ويرى في الوجه امير في الكرم امير في العمل في الله الجنة خالصا خالصا السبب ما على ما كم عليه الذي يبغل المال تبيل الله هذا دليل على سبه تباعته من النهار ثابتا طاقت الصبر وأنه ضيار المستادرين طبعا اتحث على العلان القراني فقمنا بتدبرا قرعا عملا في وجهه بالنسبه تامل التقهور من الاخلال بما يجب نحوه القران فالا يكون حججه الخلق صحيح هو لا يمكن انا مستعد يحكي تنظر بشئتان بشئتان بشئتين بخطية الدنيا العرب عاشرا التحذير من كل عمد مصير تحذير مصاحبة رئيس إنها مصاحبة من الحكمات الطاقة أغذر مصاحبين لهم لعيات الداخل والسلام عليكم ترحب بارك الله فيكم واحسن عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك <تصفيق> الله الله يحييك